قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْحُسْنَىٰ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَنكِحْنَ إِلَّا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 رصُلََتْلُ عَلَكُم آياتَاتِ اللهِ مُبَيناتِ لُخُرِرجَ الذي نَ آمَنُوا لُخُرِرجََّ نَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُلماتاتِ إلَ النُور وَمَ يُؤمِ بِاللهِ وَيَععملَ الصَالِ حَُّ دَخِلْه يُدْخِلُ الْحُجَّنَاةِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَمِنَ الأأَرضِ مِثلَهُ يتَنَزَّلُأَمْرُ بَنَهُ للتَمُوا أنن اللهَّ للتَوا أن اللهَّهَ على كلُلِّ شيءَيئ قَدير وَأَن اللهَّه قَدحاطَ بِكُلِّ شيءَي عِ المَك